من الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وتيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدا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 ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصنيه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاكس كثوا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستينقى الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا الذين في قلوبهم مرض